بوك تو يرمي بير. واحد وعشرون واحد وعشرون كسا محادثة قصيرة رقم اثنين محادثة قصيرة رقم اثنان نرى لسنس. Min aynan ant? Min aynan ant? Baslim. Ana min Basel. Ana min Basel. Basel, İsviçre'dedir. Basel, İsviçre. Basel, İsviçre. Siz baymilleri tanıştırabilir miyim? İsmahouli, anu kudüma السيد ميلر. لي أن أقدم لكم السيد ميلر. كندسي <متحدث> يابانجدر. هو أجنبي. هو أجنبي. <متحدث> هو يتكلم عدة لغات. هو يتكلم عدة لغات. الاتفامه. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ هل حضرتك هنا لاول مرة؟ لا، geçen لا، قد كنت هنا في العام الماضي. لا، قد كنت هنا في العام الماضي. أما سادّجة بِرَهْفَتَلِّيْنَا. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. ولكن لمدة اسبوع واحد فقط. بيزن براسي. هوش أتستمتع بوجودك عندنا؟ أتستمتع بوجودك عندنا؟ تشوك جزء. إنسانار. جداً. الناس هنا لطفاء جدا. الناس هنا لطفاء. منظره هشمة جدا. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. مثلي نسندش؟ ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ <تصفيق> أنا, مترجم. أنا مترجم. كتاب أترجم. <تصفيق> انا أترجم الكتب. هنا أترجم الكتب. براذا، يانز مسنز؟ هل حضرتك هنا لوحدك؟ هل حضرتك هنا لوحدك؟ غير كرم، كجم دا، بردا لا، زوجتي، زوجي هنا أيضا لا، زوجتي، زوجي هنا أيضا وهركي چجم دا، أردالار وهناك طفلاي الاثنان وهناك أطفالي الاثنان